يتصل بحديث طويل قبله يقول الله تبارك وتعالى حينما قرر معنا بغاية الوضوح ولا إن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبيعوا قبلتك فهم باقون على ضلالهم وكفرهم لا يتحولون عنه مهما جاءهم من الآيات وكما ذكرنا سابقا أن المسألة ليست بسبب عدم علمهم بحقيقة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن ذلك بلغهم مشوها وإنما كما سيأتي الأمر أكبر من ذلك فهنا يقول الله تبارك وتعالى بعد أن قرر تلك الحقيقة بين مرتبة علمهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أولئك مهما أتاهم من الآيات لن يؤمنوا إذن القضية ليست بسبب نقص في المعلومات وإنما الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا ليكتمون الحق وهم يعلمون الذين آتيناهم الكتاب السورة، والإنجيل، أحاديث اليهود وعلماء النصاء يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله بأوصافه المحددة الواضحة في كتبهم معرفة تامة لا يلتبس معها بغيره كما يعرفون أبنائهم فأبنائهم لا يلتبسون عليهم بحال من الأحوال وإن فريقا من هؤلاء لا يكتمون الحق وهم يعلمون صدقه وما جاء في كتبهم من الشهادة له بالنبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام يؤخذ من هذه الآية من قوله تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يحتمل أن يكون الضمير في قوله يعرفونه أي تحويل القبلة التي جاءت في هذه الآيات وكان الحديث عنها واعترضوا عليها ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الذين آتينهم الكتاب يعرفونه يعرفون هذا الأمر وتحويل القبلة وأنه حق ثابت من الله ويحتمل أن يكون ذلك الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه أي دين الإسلام كما يعرفون أبناءهم ويحتمل أن يكون المراد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأنه مرسل من الله وهذه المعاني بينها ملازمة فإن دين الإسلام إنما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضوع تحويل القبلة انما هو جاء بوحي من الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فهم يعرفون ذلك جميعا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم فعلى القول بأن الضمير يرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسبق له ذكر يعرفونه فيمكن أن يؤخذ من هذا تفخيم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بمنزلة من الشهرة ينصرف الضمير مباشرة إليه ولو لم يكن له ذكر قبله يعرفونه يعرفون من؟ يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا يؤخذ من قوله الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم هنا يوجد التفات وعرفنا الالتفات أنه تحويل الكلام من المخاطب إلى الغائب أو العكس أو من المفرد إلى الجمع أو العكس أو غير ذلك من صور تحويل الكلام من صيغة إلى صيغة أخرى فلاحظ هنا قد نرى تقلب وجهك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وجهك بكاف الخطاب فلنولينك بكاف الخطاب فولي وجهك شطر المسجد الحرام كل ذلك جاء بصيغة الخطاب ثم قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه بالغائب إذا كان المراد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى يعرفونه فحول الخطاب حول الكلام من صيغة المخاطب إلى صيغة الغائب وهذا فيه تنشيط للسامع وتفنن في الصياغة وهو من ضروب البلاغة يعرفونه كما يعرفون أبنائهم وهذا أفخم على كل حال أيضا كما هو ملاحظ وكأنه والله تعالى أعلم لما فرغ من الإقبال عليه بالخطاب أقبل على الناس فقال الذين آتيناهم الكتاب واخترناهم لتحمل العلم والوحي يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآية السابقة وأمرناه ونهيناه لا يشكون في معرفته يعني كانه ينوه به عند الناس فجاء بضمير الغائب يعني هو تحويل الكلام هذه التي يقال لها الالتفات أو هذا الذي يقال له الالتفات هو في كل مقام تتلمس حكمته في ذلك المقام، لكن مثل هذه الأشياء بطبيعة الحال واللطائف البلاغية في الالتفات والمناسبات ونحو هذا هي أمور ظنية لا نقطع بها، ولكن يعرض منها ما كان قريب المأخذ، أما المتكلف فلا يصح الاشتغال به كما أنه لا يصح إشغال الناس مثل هذه اللطائف على حساب المعنى الأساس الذي نزلت الآية من أجله ولذلك في كل مرة نذكر المعنى العام للآية لألا يضيع المقصود الأول من نزولها ثم ندخل في هذه الجوانب التي قد يدق بعضها يؤخذ من قوله كما يعرفون أبناءهم كما قال بعض أهل العلم ما قال كما يعرفون أنفسهم يعرفونه كما يعرفون أنفسهم لماذا قال كما يعرفون أبنائهم قالوا بأن الإنسان إذا ولد فإنه لا يعرف نفسه فيحتاج إلى مدة بعد ذلك يدرك ما حوله ويتعرف على الأشياء ويعرف نفسه بينما الولد يعرفه أبوه منذ أن تقع عينه عليه فقال كما يعرفون أبنائهم طيب والبنات الإبن هو الذكر فما وجه ذكر الأبناء يحتمل أن يكون ذلك باعتبار أنهم أكثر حفاوه بالأبناء فيعرفه معرفة أدق لشدة حفاوته به وكذلك أيضا لربما كان ذلك لكثرة ملازمتهم للأبناء ومخالطتهم وملابستهم لهم وقد قال بعض أهل العلم وإن كان هذا المعنى فيه نظر لكن من باب أن الشيء بالشيء يذكر في الفقه في التعليل للنضح من بول الغلام يعني الذي ما أكل الطعام في مدة الرضاع ينضح من بوله يعني نجاسة مخففة ويغسل من بول الجارية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفقهاء رحمهم الله تكلموا عن هذا بتعليلات متعددة الذي يذكر هنا في هذا المقام يعني من باب إن الشيء بالشيء كان بصرف النظر هذا المعنى صحيح أو لا لا أقصد هذا قالوا أن الولد يكثر الاحتفاء به فالكل يحمله لا يكاد يوضع على الأرض فيصعب التحرز فيقع بوله على أهله وعلى فخفف لكثرة الملابسه لذلك قالوا المشقة تجلب التيسير أكد قال بعضهم أن هذا التعليل يوجد تعليلات أخرى غير هذا معروفة عند أهل العلم أيضا يمكن أن يؤخذ من قوله تبارك وتعالى كما يعرفون أبنائهم أن ذلك من باب يمكن أن نوجه هذا يعني ذكر الأبناء خاصة أنه من باب التغليب غلب الأبناء على البنات والمقصود الجميع يعني ذكر أحد القسمين ليدل على الآخر يعني كما يعرفون الأبناء والبنات هذا يحتمل ويأخذ أيضا من قوله تبارك وتعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين الآية التي بعدها يعني الحق الذي أنزل إليك من ربك هذا هو الحق فلزمه واثبت عليه ولا يقع لديك شك وامتراء فيه بحالة من الأحوال فإن كان ذلك موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وحشاء ان يكون من الممترين شاكين فهو خطاب إليه يتوجه إلى أمته كما ذكرنا في مناسبات سابقة أن الأمة خاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام وفي قوله الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أيخلو هذا من مبالغة تأكيد بأنه عن كونه منهم يعني حينما يقول فلا تكونن من الممترين يعني لا تكون في جملتين أبلغ مما لو قال فلا تمتري فلا تكونن من الممترين فهذا نهي عن الكون معهم بهذه الصفح وهو ابلغ من النهي عن الصفه نفسها ويؤخذ من قوله الحق من ربك عنايه الله تبارك وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم في تثبيته وتقويه عزمه وقلبه على لزوم الحق الحق من ربك يعني فاثبت عليه لا تتضعضع فلا تكونن من الممترين اقتضي الثبات على هذا الأمر والبعد عن الامتراء هذا تأييد للنبي صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى كذلك يؤخذ من قوله الحق من ربك فلا تكونن من الممترين أن كل شيء خالف ما جاء عن الله تبارك وتعالى فهو باطل وأهله من أهل الامتراء وكذلك أيضا إضافة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسم الرب الحق من ربك هذا يدل على مزيد عناية برسول الله عليه الصلاة والسلام وحاشاه أن يكون من الممترين فهو أثبت الناس وأهداهم وأعلمهم بربه تبارك وتعالى فمثل هذا أنه لا يقتضي الكون معهم بحال من الأحوال وإنما يمكن أن يقال ذلك من باب المبالغة في الزجر والنهي أو أن ذلك من باب خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود الأمة من بعده والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد عليه وصحبه نعم صحيح كتمانهم للحق مع علمهم به وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون نعم أيضا لا إله إلا الله نعم. كيف؟ لا الممتري ليس هو المفتري المريح والامتراء بمعنى الشك والتردد في الشيء هذا المريح ولذلك أخبر الله عن أهل الكتاب بأنهم في مريح بخلاف الثبات واليقين والوثوق بالشيء طيب لا اله الا الله السلام عليكم ورحمة الله